بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالداريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإنما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 يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزق وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك عزيز ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعغل سمين فقربه إليهم قال ألا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العخيم ما تذه من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى عين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمٌ نُّعِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاها بِأَيْدِيهُ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَجْنَاها فَنِعْمَ الْمَاجِدُ